وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أسو بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم وَمَا سَاكِنِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى ادعناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والارض وما بينكما لاعيبي அத்தி அல்ல மீல வல்லிவி على الباطل فيدمره فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصنفون ولكم من في السموات والارض وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ تَتَّخِذُونَ آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ وَمِنَ الشِّيَاطِينِ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا பசுபனிய சிஃபு லயு அருஷ அரும்து மீ தூய கபிலி வல் கு فَهُمْ مُعْرِضُونَ